دعواهم فيها سبحانك اللهم وتسحيتهم فيها سلام وتسحيتهم فيها سلام واخر دعواهم واخر دعواهم أل الحمد لله رب العالمين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 لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضَرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ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 إنه لا يسلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبح له وتعالى أما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقو ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو لا انزل عليه آية من ربه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 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البرد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان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 ثم إلينا برجعكم فلننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلَق به نبات الأرض فاختلَق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمم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 وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُونُ لِلَّذِينَ أَشْرَطُوا مَكَانَكُمْ أَنْ تُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَجَئِيَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا مَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 كذلك حقّت كلمة ربك على الذي لا تساقون أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فإنما تساقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أَسَمَّن يَهُدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَسْتَبِعُ الضَّلَّالَةَ إِلَّا ظَنًّا إِن نَّظَنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا وادعوا من استطعتم من دون الله انكم صم فادخين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتهم فؤيل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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لست دس به وأشر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليسرحوا هو خير مما يجمعون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 وما يعزُّ عَالِمُ الْغَيْبِ مِنْ مِصْطَالِ ذَرَّتِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا أَصْغَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أُولِي أَلْلَهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ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 وما يتبعون الذين يدعون من دون الله شركاء إيتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وَالنَّهَارَ بِالصِّراطِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَات لِلْقَوْمِ يَتْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَنَذَآء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 فعلى الله تركلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم منه كذبوا فنجيناهم ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاص وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعث من بعده رسلا إلى قومهم فجأة وضع على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين.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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإن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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأمواله ايات الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمس على أموالهم وازد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعانا لسبيلا غرقه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آل آل, آل وقد عصيت قبل وكونت من المسلمين فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً وَأَرْسَقْنَا لَهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ فَمُنْخَلَطُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومستعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُنَّ لَسَحْدَةَ يَقُونُ مُؤْمِنِينَ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 تكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفاً ولا تكونا من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإي يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا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 ومن ضلك ان لا يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وهو خير ال